أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات جنات تجري. ووحدها المنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ولؤلو ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي والمسجد الحرام الذي جعل جعلناه مئجعناه للناس سواء العاكف سواء العاكف فيه والباد وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ فِيهِ بِفِيهِ بِالإِلْحَادِ بِظُلْمٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأَ وَإِذْ بَوَّأَ أَنَا طيرك بيشيهم وطاهر بيت يل الطايبين، وطاهر بيت يل الطايبين والقائمين وركع السجود صدق الله العظيم.